لا ونذهب شعورنا وسنواصل أعمالنا من خلال هذا النداء. وهمهمة. فعملت في التمر فشققتها فأعطف كل صبيل نصف مر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخفرت معائشة فقال لفرما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صلى الله عليه وسلم على نسي وعلى نفسه وقالت نفسه في صاتر المجوه المخاري أن عشاء عنها قالت دخلت قريبا أنه وقت سائل عن جسة الصدر ومعها والصبيان من الحديث كان جدلت فأعرض كل أحد من شقا فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال صلى على عليه وسلم صلاة رأى صلاة رأى صلاة من صلاة رأى صلاة رأى من رأى فأعقدت عشق رجل الله عليه التمر فأعقدت المرأة لإنك فأخرت صدي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد لها النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أوجب لها حزنة بهذه التمر وفي هذا الحديث العامة لن يحرى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نمره عليك وفيه ولك يكون عندهم فددون الله y الله borran todo lo قلبي متعالٌ وبردي سبحانه تعالى شعوري إلى ذي جل في علاه الغنى قد يفتخر البناء وقد يتكبر مع الناس كذا ربنا سبحانه كلا إن لم يطلع الرأس ترى الغنى قل صاحبي إسمري للماء الصالح للرجل الصالح وكان كانت قيط البيان سفارة عيشة رجل عنه رجل الله عنها كما يقوم روايات ريال لم يقوم عندها بيتي إلا هذا النصر فأقضها ما كان ولا تنظر حتى إنها تمرار ولكن ننظر لأن هذا هو الطعام الموجود في حسابة البيت يعني هذا كمن يتصدق كل ما عنده حشار جيد الله عنه صدقت بكل عام فهذا سخاش رضي الله عنه ونحن في الحديث سبق درهم أن تدرهم أن إن بدرهم وليس هذا درهم فهو الأيضة وماذا صدقوا بماله كله فأمنا اللي معه ألا درهم كان لا يمثل بشيء فالدرهم هذا عن الله عز نفسه بهذا نفسه الدرهم جاءت بكل ما هنا يدل على صحابه رضي ويدلهم على هذه الرحمه التي جعله الله تبارك وتعالى الوالدات وفيه ذلك ان رحم الصغير رحمه الله وتعالى فجزاز العمل ففي قول صلى الله عليه وسلم وما يعزك فقد رحمها الله برحمتها الصبيه ففيه حفظ على الرحمة بالصبيان قال الرحمن رحمه الله باب قبضي باب قبضي. المرابة قال يعني عائشة رضي الله الرحمن الرحيم قال تأعى ربي للنبي عليه السلام. أبدا تتقبلون صفية لكن لا <تصفيق> والاعراق نعمل عنده شيء من الجفاء صلى الله عليه وسلم كم أسهلات يلي فعجر المداد فقال أخذنا صبيانكم فما نقبلهم أن نحن لا نفع المداد فقال جميل صلى الله عليه وسلم أو أمن قضع الله الرحمة في قلبك ففيه أن صبيب الصبيان هذا أن الرحمة بالصبيان وأن من كان فيه عاجبه فهذا تبيع على جل جلاله جعل في قلبه والمرسال ضرب وسمع نبي دليلا ان الله عز وجل نزع من قلبه الروح اجبره قال له بالليل فطلع ابدا في قلبه غلظه ذلك الذي يفضل الصغار ويحتويه ونعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي قبل رسول الله صلى علي الله, الله عليه وسلم حسن بن علي الاسلام قال من ابنته فاطمه بن سهراط رضي الله عنه و هي نساء يقول قبل الله صلى الله عليه وسلم سلم حسن بن علي انه الاقرع محاسن مني جالس قال الاقرع ان لي عشرة من الواتف ما قبلت منهم عند عشرة أولاد ما قبلت أحدا على الاطلاق يا رسول الله فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم ما يرحم من لا يرحم ما يرحم وإنه نظرته بعثل عندك عشرة من منهم وما قبلت أحدا منهم هذا شيء عجيب ثم قال له رسول الله من لا يرحم لا يرحم اي ان تطبيق هذا من ضمن وان من لا يرحم اولاده لا يرحم الله عز وجل هذا الحديث خرج أن من لا يرحم حقا بالنسبه للاولاد فاصنعهم كذلك حديث عن من لا يرحم اي لا يرحم نفسه الا يضر من لا يرحم, لا يرحم. تتكلموا دوكمي ان يثبت فيكم وزي شاء الله زيكم